ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب معاشر الإخوة والأخوات دقائق يسيرة نرجو أن نحصل بها أجورا كثيرة وفيرة ومن غدى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاجٍ من فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذا المجلس أجر الحاج الذي تم له حجه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة معاشر الإخوة والأخوات إن شهركم الحبيب شهر رمضان أيام معدودات وما يعد فإنه سريع الزوال وإن شهركم هذا قد كشف لكم عن حاله وبيَّن لكم سرعة انتقاله فها أنتم عباد الله قد ودَّعتم الثلوث الأول منه واليوم تودِّعون ثلوث الثلوث الثاني منه وما هي إلا أيام وتكونون قد ودَّعتمه وإني أذكِّر نفسي وإخواني جميعا بحالنا في العام الماضي عندما انسلمنا شهر رمضان ونحن لا نشعر وكنا قد قصرنا فيه فندمنا غاية الندم وأنبنا أنفسنا على التقصير وأخذنا العهود على أنفسنا أن إذا أدركنا شهر رمضان فإنا سنفعل ونفعل وقد امتن الله علينا فأمد في أعمارنا وأدركنا شهرنا وأوشكنا أن نبلغ منتصفه فماذا عملنا في ممضى من أيامه هذه الأيام التي ودعناها هل بالخير أو دعناها أم أن تركنا الخير فيها وقصرنا فلنحاسب أنفسنا معاشر الفضل ولننظر في حالنا ولنأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالصالحين من هذه الأمة فإنهم كانوا كلما نقصت أيام الشهر كلما زادوا في العمل وكان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعظم اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان فعلينا عباد الله أن نضاعف من أعمالنا وأن نبذل جهدنا فإن الواحد منا قد أدرك هذا الشهر لكنه لا يدرِي هل يدركه مرَّةً أُخرى أو لا يدركه ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كُتِبَ له أجر قيام ليلة فالله الله عباد الله في أيام هذا الشهر وفي ليالي هذا الشهر صوموه وصونوه وقوموا لياليه وزيِّنوه بأحسن الأخلاق وجمِّلوه بتلاوة القرآن واحرِصوا على أن تُكثروا من قراءة القرآن لعلكم تتقون معاشر الفضلاء عنوان محاضرتنا كما سمعتم طريق المفلحين وإن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة والسعادة والنجاح مركوزة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيَّن لنا ربنا الرحيم الحكيم طريق المفلحين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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالمفلحون يا عباد الله يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ويؤمنون بجنته ويؤمنون بناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت ويؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيم القبر ويؤمنون بالبعث ويخبر ويؤمنون بما أخبر الله به في القرآن مما غاب عنهم من أخبار الأمم الماضية ومن أخبار تقع في الزمن المستقبل ومما يكون بعد الموت فهم يؤمنون بالله عز وجل وبخبر الله عز وجل هم على ذلك في, هم هم على ذلك في غاية اليقين الذي لا يخالطه شك ولا يرد عليه احتمال وهذا كما ذكرنا هو أول طريق الفلح وأعظم طريق الفلح ومفتاح طريق الفلح ومن طريق المفلحين عباد الله العناية بالصلاة إقامةً لها وحرصًا على خشوعها ومحافظةً على وقتها وعلى أفعالها وأقوالها وكيف لا يحافظون على الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه وكيف لا يحافظون على الصلاة وهي الفريضة التي افترضها الله عليهم فوق السماوات السبع وكيف لا يحافظون على الصلاة وهن صلوات خمس وهن خمسون عند ربنا سبحانه وتعالى وكيف لا يحافظون على الصلاة وهي العهد الذي بين المؤمنين والكافرين فمن تركها فقد كفر إنهم يا عباد الله يقيمون الصلاة فلا يؤدونها فقط بل يحرصون على إتمامها بدءاً من المحافظة على وضوئها وركوعها وسجودها وبقية أركانها والمحافظة على مواقيتها وهذا يا عباد الله أعني إقامة الصلاة والمحافظة عليها من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أوسع الطرق الموصلة إلى الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قيل يا أبا الدرد وما أداء الأمانة قال الغُسْلُ من الجنابة رواه أبو داود وحسنه الألباني فمن أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة يا عبد الله أن تحافظ على صلاتك أن تحافظ على إتمامها أن تحافظ على إسباغ وضوئها أن تحافظ على خشوعك فيها أن تحافظ على ركوعها وسجودها وبقية أفعالها وأقوالها وأن تحافظ على مواقيتها وذلك أيضا من أعظم أسباب مغفرة الذنوب فما استزلبت مغفرة الله عز وجل بأعظم من إحسان الصلاة وإقامة الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن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 يحافظ على وضوئها بإحسان ويحافظ على أفعالها بإحسان ويحافظ على أقوالها بإحسان ويحافظ على مواقيتها بإحسان كان له على الله عهد أن يغفر له فهو مغفور له بعهد ربه سبحانه وتعالى أما من لم يحافظ على إقامتها فإنه لم يكن له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أعظم ما يتعلق بصلاة المفلحين حرصهم على الخشوع فيها فيحرص الواحد منهم على حضور قلبه بين يدي الله تعالى إذا قال الله أكبر استشعر معنا هذه الجملة وأن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيقبل على صلاته يقبل بقلبه على صلاته ويستحي من ربه أن يلتفت عن ربه وهو واقف بين يديه يستحضر قرب ربه منه سبحانه وتعالى فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته وتقل التفاتاته متأدبا بين يدي ربه سبحانه وتعالى مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها فتنتفي عنه بذلك الوساوس والأفكار الردية وهذا هو روح الصلاة وهو في هذا يجاهد نفسه نعم إن إبليس يأتي كما يأتي غيره من المصلين لكنه يجاهد نفسه ويطرد إبليس وكلما خرجت نفسه عن صلاته ردها إلى صلاته وأحضر قلبه في صلاته وهذا أعني الخشوع هو الذي يعظم به الأجر في الصلاة فمن لا خشوع له في صلاته فلا, يكود فلا يكاد يكون له ثواب فيها وإن كانت مجزئة مبرئة للذمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه أبو داود وحسنه الألباني ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلها لأنه قل أن يسلم ذلك لإنسان من الناس والخشوع أيها الفضلاء يقل في الناس ولذلك المجاهد حقا وصدقا من جاهد نفسه في صلاته وحرص على أن يكون في صلاته من الخاشعين قال عبادة بن الصامت إن شئت لأحدثنك لا بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً أن فلاح العبد في دنياه وأخراه إنما هو في إتمام صلاته يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر عبد الله إنك تنادى إلى الصلاة بحي على الفلاح حي على الفلاح فإن الصلاة لما كانت من أعظم ما يكون في طريق المفلحين كانت كأنها الفلاح فهنيئا لعبد حافظ على صلاته وحرص على اقامتها وجاهد نفسه في هذا حق الجهاد ومن طريق المفلحين حفظهم لألسنتهم وأسماعهم فهم عن اللغو معرضون فلا يقولون حراما ولا يسمعون حراما ولا يتوسعون في المباح فهم يجتنبون الكلام المحرم أولاً وسماعا ويتنزهون عن الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله آل بلا يا نبي الله فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا فقال معاذ يا نبي الله واننا لمؤخذون بما نتكلم به فقال فكيلتك امك يا معاذ وهل يكب النا وهل يكب الناس في, في في النار على وجوههم او قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وصححه الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا رواه الترمذي وصححه الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالمفلحون عباد الله لا تروج عندهم الشائعات على المؤمنين والمؤمنات بل الشائعات إن لم يردوها فإنها تموت عند أبوابهم ولا يقوم عندهم سوق قيل وقال لأن الله عز وجل كريه لهم ذلك بل هم يتقون الله في ألسنتهم ويتقون الله في أسماعهم ومن طريق المفلحين أنهم أهل العفة والبعد عن الشهوات المحرمة فربهم سبحانه وتعالى خلقهم وخلق فيهم الشهوة ولم يحرم عليهم الشهوة ولكنه هذبها بما يليق بمقام الإنسان والمفلحون يعملون بهذا فهم لفروجهم حافظون من كل ما يدنسها من نظر أو كلام أو فعل أو لمس أو غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فزن العين النظر وزن اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه رواه البخاري فالأصل عند المفلحين حفظ فروجهم ولا يضعون شهوات فروجهم إلا حيث أحل الله عز وجل فيتزوجون كما شرع الله والزواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تزوج فقد استكمل نصف دينه أو يضعونها فيما ملكت أيمانهم من الإماء ولا يبتغون ما وراء ذلك أبدا فإنه كله حرام لا من عادة سرية ولا من غيرها فابتغاء ذلك إتم وعدوان فهم حريصون على حفظ فروجهم إلا فيما أدن الله فيه ولم يأذن ربنا سبحانه وتعالى في وضع شهوة الفرج إلا بطريقين لا ثالث لهما بطريق الزواج الشرعي الصحيح وبطريق ملك اليمين وما عدا ذلك فإنه عدوان ومحرم على المسلمين ومن طريق المفلحين أنهم أهل الوفاء فهم أهل الوفاء بالعهود وأداء الأمانات فهم مراعون لها ظابطون لها حافظون لها حريصون على القيام بها وتنفيذها وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد قال الله عز وجل إن عرضْنَ الأمانةَ على السماواتِ والأرض والجبل فأَبين أن يَحمِنها وأأَشفَقْنَ منِْها وَوحَمَها الإِنسان فجعُ ماَا أَجَبَ الله عَزَّ وجلَّ على عَب أماانَة عِندَ الإنسان عليههِ أننْ يحفظَه وأأَن يقومومَ بهه ما داامَ مُطيع لذلك وجميع ما حرمه الله على الإنسان أمانة عنده والواجب عليه أن يجتنبه ويدخل في ذلك أيضا أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما ومن أعظم الأمانات أمانة الفرج أم الأمانة التي تكون بين الزوجين عندما عندما تتزوج المرأة الرجل وهي تريد النكاح وتريد الستر وتريد العفاف فهذه أمانة على الرجل أن يصونها ومن خيانة الأمانة ومن الغش أن يدخل الرجل وهو لا يريد النكاح أو لا يريد الاستمرار في النكاح بل هو يريد الطلق من قبل أن يدخل في ذلك النكاح فهو خيانة للأمانة ومن ذلك أن تستر المرأة ما يكون بينها وبين زوجها وأن يستر الرجل ما يكون بينه وبين امرأته فعلى العبد, على العبد الذي يريد أن يكون من المفلحين أن يراعي الأمانة بجميع أنواعها وأن يراعي العهود يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكذلك العهد يشمل العهد الذي بين, العهد بين العبد وربه والذي بينه وبين العباد وهي كل التزامات موثقة مؤكدة بين العبد وغيره فإنه يجب عليه أن يفي به وإن الغدر وإن الغدر بالعهود من أعظم كبائر الذنوب ولذا فإن الغادر يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينصب له لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان وعدم الوفاء بالعهود وعدم أداء الأمانات من صفات المنافقين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 رواه البخاري ومن طريق المفلحين أنهم أهل السخاء والكرم يعرفون لله في المال حقا ويصلون به الرحم فيؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله عز وجل يقول الله عز وجل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله واولائك هم المفلحون ويقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون ويقول سبحانه وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولائك يقول حبيبنا ونبينا وامامنا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 يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا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 يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ومن طريق المفلحين أنهم يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتموت أهواءهم عند باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مراد نفس ولا هوى قلب ولا قول, قول حبيب ولا قول عالم ولا قول إمام وإنما يقدمون قول أعظم الأئمة صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أَن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إذا قيل له هيا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر قلبه وألقى سمعه وفهم ما يقال وحرص على أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا عاش على شيء ثم قيل له إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذا الذي أنت عليه لم يقول قد عشت على هذا زمنا لم يقول على هذا إمامي وإنما يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قوته ونشاطه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من طريق المفلحين عباد الله أنهم يحرصون على تزكية أنفسهم وعلى تصفية أنفسهم وعلى تنقية أنفسهم مما يعلق بها أثناء سيرهم في الدنيا فإن للسير في الدنيا غبار وإن المؤمن يحرص على أن يزكي نفسه وذلك بقراءة القرآن والرجوع إلى سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وبقراءة سير الصالح وبالعودة إلى الله سبحانه وتعالى وبكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإن من طريق المفلحين عباد الله أنهم أهل القناعة ما رزقهم الله عز وجل يقنعون به ويرضون به ويرونه نعمة عظمى من الله عز وجل عليهم في أمور الآخرة ينظرون إلى من هو أعلى منهم حتى يسابقوا في الخيرات ويسارعوا إلى الخيرات وفي أمور الدنيا ينظرون إلى من هو أسفل منهم حتى لا يزدروا نعمة الله عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم في الصحيح فمن طريق الفلاح يا عبد الله أن تكون قنوعا بما آتاك الله عز وجل ولا يمنع ذلك من السعي لأن تحصل الخير لكن إياك أن تتطلع إلى ما لا تستطيعه وإياك أن تطلب الحرام بل اقنع بما آتاك الله عز وجل وبالجملة عباد الله إن طريق المفلحين هو السعي في النجات يوم القيامة عندما يقف الناس بين يدي رب العالمين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 فمعاشر المؤمنين معاشر الإخوة والأخوات الله الله إن الله عز وجل خلقكم في الدنيا لتعبدوه خلقكم لتسيروا إليه وإنكم كادحون إلى ربكم كدحا وإنكم غدا ملاقوه سبحانه وتعالى فالله الله عباد الله سيروا إلى الله بما يرضي الله اعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله وتركوا محارم الله على نور من الله تخافون عذاب الله خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع شم فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرةً إن الجبال من الحصى معاشر المؤمنين إن الدنيا كلها قليل وإن الباقي منها قليل وإن الذي لنا من قليلها قليل وقد مضى من قليلنا الكثير والله أعلم متى ينتهي قليلنا ومتى ينادى علينا بالموت لكن على يقين أنا ملاقوه وأنا ميتون وأنا مقبورون وأنا مبعوثون وأنا بين يدي ربنا مسؤولون فالله الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى وجاهدوا أنفسكم لعلكم تفلحون اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وصفاتك أن تهدينا صراطك المستقيم اللهم اهدينا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين في الدنيا والاخره اللهم اجعلنا رحمه على انفسنا ورحمه على أهلينا ورحمةً على من حولنا ورحمةً على جيراننا ورحمةً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم بنا اللهم ارحمنا وارحم بنا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إن اجتمعنا في هذا المجلس في هذا المسجد نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فرحمنا اجمعين اللهم فرحمنا اجمعين اللهم فرحمنا اجمعين اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم من علمته منا مقيما على طاعة فثبته عليها وتقبلها منه يا رب العالمين واجده من فضلك يا رب العالمين ومن علمته منا مقيما على معصية فاغفر له يا رب العالمين وكرهه فيها يا رب العالمين وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم زدنا حبا فيما بيننا اللهم املأ بيوتنا حبا اللهم املا بيوتنا حبا اللهم املا بيوتنا حبا اللهم لا تفرق بيننا وبين احبتنا اللهم لا تفرق بيننا وبين احبتنا اللهم لا تفرق بيننا وبين احبتنا. اللهم يا ربنا زد هذا البلد خيرا اللهم زد أهله خيرا اللهم زد اهله خيرا اللهم زدهم تالفه اللهم زدهم تالفه اللهم زدهم تالفه اللهم واجدهم رحمه فيما بينهم يا رب العالمين اللهم وفق حاكم البلاد إلى ما تحب وترضى اللهم وفقه إلى ما تحب وترضى اللهم قربه من الخير والأخيار وباعد عن وباعد بينه وبين الأشرار يا رب العالمين اللهم وارزقه العافية والصحة يا رب العالمين اللهم وفق جميع حكام الإمارات إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعيننا على الصيام والقيام وأن تتقبل منا يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران وكتبتهم من أهل الجنان يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان ترزقنا مرافقه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنه اللهم ارزقنا مرافقه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنه اللهم ارزقنا مرافقه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنه اللهم يا كما اكرمتنا بان اجتمعنا في هذا اللقاء إخوانا متجاورين فأكرمنا جميعا بأن نكون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين اللهم لا تحرم منا أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم